القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا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 ما هارايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 دناء انهلك أن قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها, أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم, ثم جعلنا له جهنم يصداها مذنوما مدحورا